وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَ مَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّقِيبَ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ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 ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا توسفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها فِيهَا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَالِ اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفْعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي لكم وأخواتكم من لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نَفَرِيضَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ieß, vaccines for their own含ULLực мной censored by their own institutions of physicians that entrust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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة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 وَنَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا For all the bab owning произлось, somebody Sherilyn wind in their interests isn't enough. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتَ تُمْشِقُ قَبَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ إن الله كان عليماً خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحساناً سَنًا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم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 وَاعْتَذَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم رِّئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ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 So how did we come from every nation with a witness, and we came from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 تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا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 فلم تجدوا ماء فتيمنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا accelerated by the 뭐� hago didn't see those who monastery憑 lazily from religion, response, or thoughts and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 وراعنا ليئا بألفنتهم وطعنا في الدين وَلَوْا أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 فَنَرُدُّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت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 جنودهم بدلناهم جنوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات جَنَّاتِ النَّعِيمِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله مما يعظكم به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 إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ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 عنهم وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رسول إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 And who are一定 with Allah and the Messenger, So these are the ones with those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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمَ وَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالِمِ اهْلُهَا وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 قل متاع الدنيا قليله والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أَسَالُوا أَن يَكُفَّ بَأْسََ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ نَصِيبٌ مِنْهَا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 وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 إِلَّا مَنِ اعْتَزَلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا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 فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلم لست مؤمنا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 قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي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 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يعفو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى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 طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.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 ولا تهنو في بيت غاى القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ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 They are not afraid of the people and they are not afraid of Allah because they are not afraid of the people and they are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 ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْتُبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يُضْمِرْهُ بِغَيْرِ بَرِيءٍ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء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 وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَذِّكُنَّ فَلَا يُبَدَّلُ كُنَّا أَنَعَامَ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ قَصْرَانًا مُّبِينًا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعَدَ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا Lord, الذين believe, believe بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي book من قبل.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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا Bashir al-muna-fiqeen b'an-n-la-hum ma'azaaba al-i-ma' al أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْذَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ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 يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يَقُل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 قانم مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتفقون اتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وَأَعْتَدْنَا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفذقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لَهُم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الامم باا بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ببلَلْقَبَ اللَّهُ عَلَيهَا بِكُفْْرِهِم فَلَا يُؤمِنونَ إِلَّا قَللَ وَبِكُفْرِهِم وَقَولِهِم ملَ مَب يَمَ بُهتَّ النعَظمَا وَقَولِهِم إن قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لهم به من علم الا تباظا وما قتلوه يقينا بل رفعهم الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدله عنه وأكلهم أموالا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 رسول مبشرين ومذيرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه إنتهوا خيرا لكم إنما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لا يستكف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَنْ يَسْتَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 يستفتونك كل الله يفتيكم في الكلاله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد So if there were two, there were three of them from what they left. And if they were brothers يبين الله لكم أَنْ تَضِلُّوا والله بكل شيء عليم